الوحدة الرابعة عشرة الحج والعمرة الدرس الرابع والثمانون القراءة والكتابة اولا القراءة التدريب الأول اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة غادر سعيد بلده للعمرة ووصل إلى الميقات في الصباح لبس ثوب الإحرام ولبى بالعمرة ثم ذهب إلى مكة المكرمة وصل سعيد إلى مكة بعد العصر شعر سعيد بالسرور في المسجد الحرام طاف سعيد حول الكعبة سبعة أشواط ثم سعى بين الصفا والمروة وحلق رأسه التدريب الثاني اقرأ الفقرة ثم اجب عن الاسئلة طاف احمد حول الكعبة سبعة اشواط صلى ركعتين خلف مقام ابراهيم ثم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم حلق رأسه وذهب إلى الفندق وخلع ثوب الإحرام بعد العمرة سافر أحمد إلى بلده بعد عام سيحضر أحمد مع أسرته للحج والعمرة إن شاء الله التدريب الرابع اقرأ الفقرة ثم اجب بنعم او لا صالح يقضي عطلة رمضان في مكة والمدينة في مكة يسكن في فندق قريب من المسجد الحرام يذهب صالح مع اسرته الى المسجد قبل صلاة العصر ويصل المغرب والعشاء صالح يتناول الفطورة في المسجد لا يأخل كثيرا يتناول التمر والماء والقهوة في المدينة يقيم صالح في شقة بعيدة عن المسجد النبوي ويذهب مع أسرته إلى المسجد النبوي قبل صلاة المغرب ويبقى إلى صلاة العشاء ويصل العشاء ثم يذهب إلى الشقة بالحافلة يقضي صالح يوم العيد الأول في المدينة واليوم الثاني في مكة انتهت الوحدة